كم ساعات؟ كم ساعة؟ عشر ساعات. كنت في تحرير الماضي تسيبه مكان دائماً فاضل الكرس يبقى لو حد عايز يشمل شاء الله شو لقد نشرت منين؟ من, آخر من الاول من الاول حد تاني من آخر من الاول منهم تاني منهم من منهم ولا من منهم منهم منهم منهم من يوم منهم من يوم السبت؟ يعني منهم من يوم السبت؟ خد منهم يعني منهم من منهم منهم منهم منهم منهم ايه حد الوقت تاني مكسل الحقي ننم مكسل الحقي مكسل الحقي نعم لو الدنيا واحده لو الدنيا ايه الدنيا كويس خاص شعور جميل طيب نبدا ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا نحب الكرام اذا اراد الانسان ان هو يعني يعيش حياه كريمه فعليه ان يختار مثلا كريما يحتذي الله تبارك على جعل طبيعه الانسان اجتماعيه فما يعرفش يعيش الواحد فلازم يستعين بمن سبقه ليستفيد في حياته. ربنا جعل الحياة الناس خبرة تراكمية. نستفيد من الماضي. طبيعة البشر كدة. ناس توصل وراء وتشوف خبرة. ده فلان ده الحكيم دا حكيم هكذا طبيعة البشر. الله وضع فينا هذه هذه المشاعر. مشاعر الإنسان يستفيد من ماضيه الله تبارك وتعالى الحب الكرام. خلق الانسان في الحياه ديت وبين من اول صوره من صور الحياه صورة ادم عليه السلام مقصود الحياه وهيحصل له ايه كانت واضحه جدا قبل هذه الخلقه الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان خلقه بكيفيه للامتحان مش للتكريم في الارض وانما للتكريم بعد الامتحان وده بيفصل لنا بعض الامور نشوف ليه الناس تعبانه وده طويل وده قصير وده حلو وده وحش في ايه هذه فتره امتحان اما النظام الحقيقي للانسان مش دلوقتي في الاخر وده اللي بيبين بعض الناس هو ليه طلع فقير ليه طلع غني ليه مش حلو ليه مش وحش لان دي فتره امتحان فطبيعه الانسان خلق في الدنيا يمتحن لانه الله يريد ان يكرمه فالطبيعه دي بتقعد فتره لهذا الله تبارك وتعالى من رحمته وأوضع في الإنسان أسباب النجاح وأسباب الفشل عشان ده امتحان امتحان ده يعني ضروري عرف لازم يكون عندي شيء داخلي يدفعني الحق وشيء داخلي يدفعني للباطل لازم عشان تبتحني لكن لو أنا مخلوق للباطل بس هتوديني فيه لو مخلوق للحق بس هتوديني فيه فلهذا الله طبرة تعالى عمل جمع غريب جدا في إمتى؟ قبل ما نيجي في عالم عالم لا أنا ولا انت مش موجودين كان موجود بس أرواحنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم خلق جمع كل الذريه بتاع آدم عليه السلام أنا ولت وفرعون وقارون كل الناس يمحر وقال لهم كلمة ودعت في قلوبهم الست بربكم؟ قالوا بلى مين قال بلى؟ كل الناس؟ حتى فرعون. حتى أبو جه. أنا وأنت؟ حتى الموحدين؟ أودعها في قلوبهم ليه بقى؟ انعدام الأسباب قدامه صحيح مين رب تاني؟ مين يبي ربي؟ مين ما فيش شايف غير. عند انعدام الأسباب واضح من الرب الوحيد قدامه الست بربكم؟ خالوا بلى شاهدنا ليه قال كده؟ أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. ما جيش واحد يجي اليوم اليوم يقول لي أصلاً أنت إيه؟ ما نسيبها جواك؟ ما دي جواك مش براك؟ بحد يقدر ينتزعها منك؟ ولا دكتور يطلحها بعمليه جراحيه ولا ظابط يخوفك فتروح منك؟ أبداً دي جواك مودع في قلب الإنسان، والقلب لا سلطان لاحد عليه إلا الله تبارك تعالى هو مقلب القلوب ومثبت القلوب فمهما يكره الانسان من الخارج لكن قلبه يبقى ملك لله عشان كده الواحد اكرهك على مصادمه المعنى ده يضغط عليك يقولك قول كف اذا نطقت بلسانك وقلبك مطمئن الشرع لا يحاسبك لانك مكره الجوارح اما القلب يحاسبك ولهذا المنافق في الدرك الاسفل من النار مع انه كان بيصلي وراء النبي عليه الصلاه والسلام قبل لك كان بيؤدي الاعمال وراء النبي ليه لان قلبه غلط وسيدنا عمار أكره بكلام الكفر بلسانه لكن هو من اهل الجنه لان قلبه مطمئن باليمان وده خارق اذا الله أوضع فيك وفي الحق موجود جواك لا يغيب ويخرج في موعده اذا توفرت اسبابه وإذا اردت ان تذاك شو بقى الحكايه في كنت لهذا إيه اللي حصل ربنا قال كيف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم خاربا أشعيدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافرين أو تقول إنما أشرك أبؤنا من قبل أنا زنب إيه زنب إيه لتولد ما يعرفش مين ألك ما يعرفش مين ألك مودع في قلبه العبوديه والعباده في كل البشر حتى من الدعاه غير ذلك تشوفها فين لحظات الاضطرار ارفع ايده الله انت كنت ما فيش غير كده مفيش غير ربنا قوه الله ظاهره في الكون انما ينكرها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم شوف ربنا بيؤكد ومحدش يقدر يكذبنا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يا رب ظلمًا وعلوًا حتى فرعون عارف ان لكن لكن لان فرعونه زمول لكن حقيقه الانسان يعلم ما في قلبه ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعده افتوه بما فعل المقتولون انا ماليش ذنب لك هذه حقيقه هذا في حق الله اعلمين حساب تاني لكن الله أوضع في قلبي وفي قلبك الحق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دي لو أنت عارف انت عايش ليه هتذرق إذا الإنسان عايش في الدنيا ومش عارف عايش ليه حياة بقت جدا لا قيمة لها ولاش أي معنى وإذا طلعت الأغاني تقول أنا جيت منين ورايح فين مش عارف ده صحيح حاجة مؤلمه للإنسان الإنسان مخلوق عظيم ايه درجه عشان اعرف عظمتك قد ايه شو بقى لما بتضرب بينا سوى الانسان في جسد الملائكه دول خلق عظيم من نور ما بيخطئوش أصلاً ما يعرفوش الغلط ما يعرفوش ما يعرفوش الشهوات الزواج والطلاق والاكل ومش عندهم لانهم جنس واحد يوني سيكس زي ما يسموه يعني النوعية واحده لا رجل ولا ست ما يعرفش ما عندوش مشاكل ومكلف بحاجة بيعملها مية في المية بالنسبة الطاعة لا يعصون الله ما يمره وما ما يمره وده. فلما أوجد آدم بالخبره والرؤية ده من مادة ثقيله وهذه المادة التقيلة فيها مشاكل بخبرتهم فوجدوا فيه أنه صنع عجيبة موجودة مين ده وليه الاهتمام بيه كده وليه مهم كده. فالملائكه ابتدت تبص فربنا هالنوم إني جعل في الأرض خليفة هذه الأرض مهمة ساجعل فيها واحد يعيش يقوم بالحق في الأرض يخلف الحق في الأرض مش يخلف يعني يقوم بالخلق والتدبير لا وإنما يقوم بإقامة الحق في الحياة لم تحان أو لم تحان إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها لا يفسد، الكون ده يا رب مش عزين حد يفسد فيه انت قاول وسبع محمدك ونخدس معقولة تجيب واحد واضح من استعدادات وانت خلينا نفهموها ازاي تخيل انت كده هتجيب عمل عظيم مثلا طيارة حد هيسوق مثلا وقال جيت انت روحت جايب واحد كده سامحوني في التعبير من الشارع تعال يا ابني اطلع سوق فتخضر الملائكة شافت ان طبيعة خلقته لا تناسب في ظنها المهمة العظيمة في تسبيح الله لنأم معقولة واحد عشر ربنا معقولة واحد ينشر الشهادة ازاي أتجعل فيها ما يفصل فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس عكي ازاي قال إني أعلم ما لا تعلم علم من ده إن ممكن طبيعة الإنسان ما نعرفش اللي جواه إيه الملايكة نفسها ما عرفتش قوة آدم من شكله قال إني أعلم ما لا تعلم فلا تعتقد واحد بنسب جسمه شكله نسبه ما جواه هذا جوا الإنسان جواه بعضكم شاف من دالة تحليل جواه للإنسان تشوفوها في أيام الحروب أيام لقاء العدو عند الشهادة لما يكون في مشروع قوي للإنسان إيه ده؟ كل ده جوا الانسان الإنسان جوا هذا الشيء لا تحتقر شكله ابدا اي انسان جبار لو تخطف مكانه حتى لو كان في ظني بعيد عن الدين الاسلامي لا. الانسان بطبيعته جبار شوفت في الحرب العالميه لما كان جنود اليمنيين بيرموا نفسهم جوه مداخل البواخر عشان يدمروها حمايه بلدهم ايه القوه دي جوه الانسان مشروع جبار لو احسن استخدامه كفار زمان المشروع جبار التوجيه الدين جاي يوجه مش جاي ينشئ من الصفر يوعد التجير الجاي الدين جاي يجيب لك من الصفر ده جاي يعدل وشك تجاه الحق الوصر. استعداد موجود بعض الناس متصور ان الدين جاي يعمل من الأول وجديد أبدا رأينا بنفسنا في التاريخ قوة الإنسان الذي أوضع فيه من قبل إلى هذه القوة رضينا اللي أوضعوا فيها هذا الإنسان جبار فعلا يقدر يعمل معجزات تلاقيه عاجز ضعيف لكن عند الحق اسد من قديه هذا موجود موجود عشان كده لما الملك شافوا ادم استغربوا معقوله هو دوت فربنا سبحانه وتعالى عمل في ادم شيء خلى يبين قوته اعطاه قوه المعرفه قوه المعرفه قوه المعرفه اولا قوه معرفته بالله دي اكبر حاجه بس دي عند الملائكه دي عند الملائكه لكن قوه معرفته بمعاكسه شهواته ورغباته هي جات القوه من بقى إنه الزيبة مع هذه القوه العظيمه عنده شهوات بزوق الارض حاجاته اولاده زواجه غريزه رغبته في الشر موجود، فالفهمها فجورها وتقواها عنده رابط فجور فقوه الانسان ان يواجه الباطل في الحق ويغلب ودي قوته عشان كده الملايكه مخلوقات من النور لا شهوه لها عقل بلا شهوه والانعام شهوات بلا عقول عنده شهوات بس ما عندهش عقول مش عقل انما الانسان جمع بين العقل والشهوه يعرف يستخدم عقله استخدام صحيح يبقى رتبته فوق الملائكه فانه مع وجود الشهوه سمع الكلام صحيح والعكس انهم الا كالانعام زي ليه؟ بل اضل اضل من الانعام ازل من الانعام اخس من الانعام لانه مع عقله استعمل شهوته فقط عشان كده سيدنا ادم هذه القوه في المعرفه فاذا سويته ونفخت فيه بالروح اسمع بكل الملائكه فقعوا له ساجدين يا نهر ابيض احنا احنا الملائكه سجدت لنا في صلب ادم انا وانت احنا كبار قوي كده ايوه ما هو ده ممثل الانسانيه فينا سيدنا ادم هو ممثل الانسانيه سجدت ليه طبعا مش سجود عباده سجود تعظيم وتكريم يا احنا مهمين قوي كده للأسف مش حاسس بيهمت نفسك انت مخلوق عظيم عارف مين اللي هيبقى جاب ربنا في الجنه ابدا الابدين انت لو رضيت انت لو عايز انت اللي تعيش ملك حياتك لا تفنى سعادتك لا تنتهي صحتك ابديه انت فين يا عم انت جاب ربنا في الجنه انت الجار انت اللي بيعد لك الكون كله انت ليه في نفسك شايف نفسك مهمتك بس كده ليه ليه شايف نفسك بسيط عايش وخلاص خلاص مين يعني ده النظام ده كله ليك ربنا سخر كل الحكايه دي كنت. أنت المساخر. انت انت اللي مسخر اللي مقدم على كل المسخرات ديت ولا يعيبك شكل الضعف فيك ما قوتك في المعرفه والعلم والايمان وده القوه مش في جسمك ممكن طفل اسد واقف قوي الكبير ضعيف مش بيقول. انت ممكن تتحكم في الافيال حتى بتوع السيركي بيورينا صوره من صوره التحكم في الحيوان لكن انت اصلا انت مخلوق عظيم جدا جدا جدا تخيل حاول تتخيل معايا كده منظر لحظه سجود الملايكه لادم ده ابوك ده ابوك ده انا وانت احنا في صوره كان منظر رهيب مش عشر مش عشرين مش مليون مش مليار مش ميت مليار منظر ما يتوصلش منظر عظيم. إن منظر دا تحسه يوم ليوم ما تتجمع يوم ليوم نفسك واقف كريم كده ومكرم ملاك في خدمتك. يا أنا هذا أنا مهمة. أيوة نصب الميزان من أجلك والحساب من أجلك الصراط من أجلك والجنة واللأ أنت مهم أنت مخلوق مهم. اهل الباطل اللي غاب عنهم المعنى للاسف بيضيع حياتنا في تفاهاات في هيافات في حاجه خايبه حياتك الرخيصه للدرجه دي اوعى تبيع حياتك انت غالي جدا اللحظه في حياتك الدقيقه في حياتك الثانيه في حياتك غاليه كم تساوي ان لك ان تحيا تحيا فيها فلا تموت ابدا تخيل حياه ابديه بساعه طاعه ساعة ساعات زمن مرة في زمن النبوة واحد جاء كان معترض على الدين يعني مش عايز اسلامي مدينة اسلامي وحصلت, غزو وحصلت غزوة بدر حصلت غزوة احد اثناء غزوة احد حصل للمسلمين مشكلة كبيرة فكتلوا لغبة الاسلام لحظة فارقة في حياة فراح لابس الدرع ورايح انت مين قال لنا عمرو اسمه عمرو بن قصير انا عايز اسلامي لحظه فارق أنا في حرب لحد فاضي يعلمه حاجه ولا ياخذ منه حاجه ولا يديله حاجه حرب تعال طيب اتشاهد وخش حرب معا بعد الحرب بيتفقد الشهداء والقتلى وجدوا لصلى صار وصار ما مشاء قال سبحان الله عمل قليلا واجر كثير شهيد يتنعم في الجنه الان سعد زمان انت حياتك غنيه غنيه جدا سالته لبعد مش ايهف مش للتفاعل لكن والله البشر حياتهم غاليه جدا اغلى من سائل المخلوقات انا خدمتك انت حواليك عشرات الملائكة بتخدمك بيكتب لك واللي يروح لك واللي يحفظك انت مهم جدا ملائكه رحمه وملائكة حساب حاول ما تستهنش ان واحد بسيط اشتغل في عمل بسيط شكل بسيط اوعى بص للشكل بص لما اودع فيه من القوه الدين جاي يعمل ايه؟ جاي يزكي فيك هذه القوة وينميها انت مهم اوعى تنزل تحت اوعى ترضى بالدون من الحياة اوعى ترضى بالمهانة في الحياة اوعى ترضى بالزلة في الحياة اوعى خسارة هذا ما يلده الشيطان إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد عايزك مش تخش النار وتخرج ولا عايزوا من معنا عايز يثبت انه كان جدير بهذه النعمه والواقع بيقول له لا الى الان شغال في الباطل طب ما تتوب يا اخي ما ترجع ما خل... في فرصه لسه لا هو باطل عشان كده الفارق فينا احنا حاجه عظيمه ايه لحبه الكرام تعال ناخد مرجعيتنا من النبي عليه الصلاه والسلام هو المرجعيه اللي نقدر نرجع هو ده النموذج أعظم نموذج بشري الله أوجده في التاريخ منذ أن بدأ وإلى أن تفنى الحياة ده النموذج الامثل النموذج البشري الامثل ما فيش أحسن من كده ده على رأس القمة قمة البشرية بعض الأنبياء بعض الصديقين والحواريين هم دول ترتيب ربنا كده عشان كده ربنا وحد التوجه في قد لقد كان لكن في رسول الله أسوة حسنة ما حتى في أصحاب اللحظة دي لأن الأصحاب فيه متفرقة فيهم تشعبت فيهم الأخلاق العصر ده عنده ده عنده ده عنده لكن هو تكملت فيه البشرية العالية عشان كده حبنا الكرام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعال نشوف عمل إيه لما يجي يدعو للدين إيه قصته باختصار أول صرف ازاي عمل إيه؟ النبع عليه الصلاه والسلام يعني إيه ده على الدين؟ طيب أنا عندي جوا دين وجاي ينادي يكلم النداء الداخلي إيه النداء الداخلي ده في ايه خلينا نشوف النبع عليه الصلاه والسلام لما يجي يدعو الناس اووعى تفتكر انه قاعد يقنعهم وي... لا العكس كان بيخاطب النداء الداخلي اللي جواه تكلمه من الهواء تدوش على اللي جواه احنا بنعمل كده في الحياه النبي يعلم بما علمه الله تبارك وتعالى ان الانسان موضع في الحق كده، يخاطب فيه الحق عشان كده نهين عن الجدل اللي حكاه مش جدل الجدل ده الاهلي اللي هو معاند انما البشر عندهم استعداد اللي فيكم لف وشاف الدعوة برا يجد سهولة الدعوة ل الناس عندها استعداد فترة موجودة في مرة قابلت واحد طالعني مسلم شاب كده لطيف أسلمت لي ألف حيان اكتشفت إن أنا مسلم تمشفه قال أنا كان قيمه قيم ومبادئ عايش عليها حددت ما شو أعمل معمل شو أعمل معمل شو أعمل في مرة واحد جاي بيكلمني عن الإسلام فديت اللي أنا بعمله قلت له هو ده اسم الإسلام آه أنا م أنا مسلم أنا بعمل كذا وبعمل كذا, وبعملش كذا, وبعملش كذا وبعمل وبعمل كذا كذا، فوجدت نفسي مسلما قبل أن أعرف فدخلت الإسلام مسؤولا إسلام دين فطرة فطرة الحق ده عائلة وشتوها تلاقي في ناس كتير كده ناس كتير يبدوا استعداد للحق قبول للخير فببساطة جدا بيحب الحكاية ديت وهكذا كان أبو الصديق رضي الله عنه، كان لا يعبد الأصنام كان لا يشرب الخمر كان كان كان فلهذا أول ما تعرض عليه الدنيا لم يتلعزم لانه عنده واحد يقول له عايز اكتبها حقاني ما من حقاني عايز اكتبها جدع من جدع عايز اكتبها شاه من شاه مثلا يعني واحد يخاطبه بما فيه ولهذا لم يتلعثم الصديق رضي الله عنه في اي عرض في اول ما تعرض غير اصحابه خالص عشان كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الدين يدعو لان نلتفت الى الحق يدعو لتكريم الانسان لتعظيم شانه عند الله تبارك وتعالى عشان كده عمل إيه؟ لما بتقل في الدعوة ظهر استبداد وظلم وقصوة مش حرية إذا ما نحن في عميلة لأت مش حرية؟ أنا عايز أبقى أسلم لأنتش حر أنا عايز أسلم أنه حر أنا عايز أبقى مش حرية؟ لا دايما الناس تقول للمسلمين أنتوا إرهابيين والحقيقة لو تشوف التاريخ تجد المتدينين هم دايما تعملين أنتوا فاكرين فرعون عمل إيه في الصحراء جابهم الأول وقال لهم تعالوا اقنعوا موسى عليه السلام فلما موسى اقنعهم قالوا طب طرح غلط نسمع كلام الراجل الصح ازاي تعملوا كده من غير ما تقولولي وسحلوا مجموعين سبحان الله إرهاب إذن المستبد دايما لا يريد أن يرى الحق أمامه ففعلا كان مشريكي مكة كانوا مستبدين مش عايزين حد يسمع طب أنا حر في دين انت ليك شغل وأكله وشرب انت ماكش دعوه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأنتدوا يستبدوا عليهم قهر قسوة ممنوع ممنوع ممنوع كل واحد يملك واحد يضرب عليه يضرب عليه فالدين لا ينتشر في, في الاستبداد بسهولة احفظ جملة للدين ما ينتشرش إلا في الأمان والسعة والحرية أنا عايز أسلم زيك لكن شايف بيتضرب وبيتقام بيتسعر خايف والخوف فطرة في البشر فطرة خايف خايف على أولاد يا سيد بلاش على الناس يعني وأنا ماشي أولادي كده ويجي واحد شتمني وهيدربني عندي حلين يضرب وسيب الأولاد يتبهدلوا يستحمل وامشي ومن الشجاعة جبني ساعة بس روح العيل طيب وقال لك. لكن أنا لا هتبهدل هكذا كان الاستبداد في زمن مشرك مكة ممنوع ممنوع طب أدعو ممنوع تدعو ده حق طب اسمع مني طب شفني فكان النبي يدعو والناس تعبت 13 سنة قتل تعذيب سحر تعب مشقة شايفين يعملوا ايه فابتدى يدور على مكان من ياويني من ينصرني حتى وبلغ رسالات ربي ولا وجمه مين يعمل لي مكان فيه حرية فيه امان فيه سعة من الحياة عشان نعرف انه اوعى تفتكر ان كان دين ربنا ينتشر في الارض في زمن الاستبداد اللي كنا عايشين فيه احنا والعرب وكلهم لا يمكن ينتشر وده كان يفصل لنا لماذا تعطلت النصرة إلى الآن ليه ربنا ما نصرش المسلمين لأنه ما حدش لو نصرنا يعني نصرنا بين حلوين من يخش من, من سنين بعد 11 سبتمبر جات ناس فاكره بقى بلاد الأزهر وبلاد الكعبة جايين اتحاربوا من, من البوليس فجايين انت عاستين امشي ارجع برد فوجد ناسهم محاطين بقيود الاستبداد فرجعوا كانوا فاكرين بقى ان هوات حيلاقوا كل السحة في الدين دي مشكلة. النهاردة عايز واحد يسلم. تعال عايش معي. ده بتحبس. وده بتضرب. وده من نعم الشغل. وده من نعم في فيه ايه. وانا عايش معكم كده. ولهذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن مكة. تدا دور على مكان فيه الأمان. فيه السعة. فيه الراحة. ما فيش زلة. فيش استبداد. ده اللي عمل كده. من يقويني. من ينصرني. حتى أبلغ رسالات ربي ولا بجنة. من يسألوا قولتهم. انت ربين يقويك. انت ري يعني. وهو يعني رب مكة مش رب المدينة ولا لا؟ ما هو نفس الله؟ ساعات الانسان بينسى ان تحرير الناس بالاستبداد واجب شرعي بينسى حكادي الدين لا ينتشر قبل إلا في هذا بعض الناس بتصور هذا شيء ما بعض الناس في دماغه الجهات فقط الجهات فقط الكفار طب الواحد منع الدين لازم نزوقه سيب الدين ينتشر سيب الاخلاق الكريمه تنتشر سيب الخير في الامه ينتشر سيب العدل ينتشر سيب المساواة تنتشر لانه لن ياتي الناس تنتين في هذا الجو يعني افرض ان بلادنا كل واحد بقى عنده فلنه وعربيه لكن في استبداد ما عادش يسلم خايف الحريه مطلب طبيعي في البشر الانسان حر والانسان لو مش حر غير مكلف ليه اصبح مكره تكاليفه بيقل بقى تقدر تقل حسب نوع الحرية اللي عايش فيها. لو واحد أكره على الطاعة مالوش روش سواء. لو أكره على المعصية ما عايش عقاب. إذا الفيصل يكون حر عنده حرية التصرف. فلهذا رفع هذا القيد هذا واجب شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. تنا دور على مكان يكون في الحرية مطلقة على في حد فيه سماحة. فعرض نفسه 13 سنة تقريباً او 10 سنين من يؤيني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي روجن. الى إلى جه كما نعلم مجموعة من المدينة أسلموا ورجعوا بعدين تاني سنة حج كان الحج على تاريخ ابراهيم عليه السلام أسلموا اكثر وطلبوا معهم واحد يعلمهم الدين وهو على رسالتي أما يدعو اللي أسلم معاه في مكة حوالي 101 13 سنة أو 12 سنة حوالي 100 هو الداعي الاكبر ومعاه اصحابه بعد شويه لما راح المدينه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه مع عبد الله بن مكتوم خلال سنه قرب ال100 فجم في الحج حاجه وسبعين واحد حاجه وسبعين في الزمن ده كان كتير زمن العشرات والخمسات وزمن كتير فلقوا ان النبي عايش لوحده وعمال يقول من يؤيني من يسور ما تيجي عندنا تعال لنا ففعلا عملوا له ما يسمى بالبيعه البيعه ايه ندافع عنك ونموت عشانك لاجل نشر هذا الدين فامر اصحابه بالهجره خل بالك من الحته دي لماذا يهاجر ده سيد بيته سيد عيشه وطنه وطن وطن تاني لا هو رايح هناك يعمل بيئه امنه فيها سعه فيها حريه فيها نفس عشان نقدر نخلي فعلا الناس بقى أصبح في حق هؤلاء واجب لازم, ي... لازم يهاجر محدش كان له اختيار فيدي ده بقى أمر واجب على كل واحد يهاجر سرا او علانيه سرا او علانيه وهاجر في الناس للمدينه في المدينة إيه اللي حصل خلال عشر سنين شو بقى عند الحرية عند الأمان عند السعه كم واحد أسلم قرب المئة ألف دخل الناس في دين الله افواجا شوفت الفرق عايز تفهمني بقى ان في العشر سنين دول كان بيقنع واحد واحد ابدا الامان السعه الحق الانسان جواه هذه بشاعر لو حققنا الان روح المدينه المنوره الامان السعه الاخلاق العاليه الناس نستسلم من غير داعيه بالمعنى ليه نقعد نزع كنا زمان نزع على المنابر ونتكلم وكنا متصورين ان الدعوة مربوطة بفصاحة الداعي وبعض الناس صنف فيها كتب ان الذي يدعو لازم يكون عنده وعنده وعنده وعنده لا الدعوة دعوة مجتمع مجتمع ناجح مجتمع آمن مجتمع فيه تكافل اجتماعي أخلاق عالية صفات كريمة ولو مش كله يبقى الغالب عليه كده في زمن النبوة في ناس وقعت في الزنا في زمن النبوة في ناس سرقت في زمن النبوة؟ حصل كثير لكن الغالب على حياتهم حب الحق رغبة الحق حتى ان مرة واحد شرب الخمر كثير ويحطوه واحد زائر وشتم فالنبي غضب قال لا تسبه شرب خمر قال فإنه يحب الله رسوله ينهر بيد يمكن واحد يقع ايوه هذه السعة لهم قالوا ان في واحد قتل تسعة وتسعين نفس ونفع قتل تسعة وتسعين أيها وكمان كملهم بمية ده اللي كانوا يستفتوا واحد في الأغسين قاتل. يعني قاتلوا يعني قتلوا وفاهمهم وغلطاهم قتلوا وعرفوا أنه على باطل اللي بيعمله باطل لكن مشاعره كانت غلب عليه مع ذلك نجح بعدين مش كل واحد قتل هنا الساعة دي هي دي اللي تخلى أي حد جاي من بعيد يعني أنا وأسلمت ها طبعا تجبه ما قبلها نسمحك تعال اتفضل كده الاسلام يجي انتشار الدين بنجاح المجتمع عشان كده اللي حصل في في الفت... في الاسابيع اللي فاتت كانه فيض من ربنا لينا الان المجتمع حر نقبل يد كل من دافع عن هذه الحريه ونقبل راسه كل اللي دافع عنها لانها ستكون سببا لسهوله نشر الدين ستكون سبب لسهوله نشر الدين في العالم مصريين لهم شأن انا مش كده عنصرية نفسي ده واقع إحنا وجدناه قبل هذا الامر بزمن قليل كنا نستحي من مصليتنا بتكلم عن نفسي مع اني انا معتز بهذا لكن مع الوقت اصبحت احس اني كنت اروح مؤتمرات او اجتماعات ونعمل الكرت وكل واحد مكتوب عليه اسمه وجنسيته اقلبه مش عايز حد يعرف اني مصر اروح قلبه اتعمد والناس المصري مش عارفه انا مين اتكلم لغه تانيه وخلاص أنا مكسوف ليه مكسوف وأنا مش عارف ففي مره من المرات في معرض ما شعرت ان انا متضايق من نفسي ليه عملت كده فشفت واحد بصلي ثاني في مكان مرموق كويس رحت قعدت جنبه قلت له اسمحلي اقعد معاك اتفضل اسالك سؤال بسيط يعني ما ازاكيش منه قلت له انا مكسوف ان انا اوصفه الشعور ده غريب عليهم ديني جداً صحيح؟ قال لي ونسى انا كمان سبحان الله ايه ده قال لي مش عارف احنا مش عارفين ليه احنا وصلنا للحال ده الان بقى شو بالحكس شو بقى لما حصل ان المصريين إن انا بقولك الانسان جبار بس تحطه في مشروع محترم مشروع رفع الحرية رفع الظلم عن الناس مشروع كريم ده من اوجب الواجبات بعد, بعد الدين ان نرفع الظلم عن الناس ده من اوجب الواجبات وبعض الناس لا يعرف هذا اوجب واجب بعد التدين بعد التوحيد نرفع الظلم لو مفيش لو في ظلم انسى ان الدين ينتشر انسى عشان انتش اخاف خش في الجماعه دي يطبط عليا اتسحب في الدكاني الناس مرعوبه ان رفع الظلم يساهم نشر الدين وقد حدث من الله فيوت فيها ولا كان واحد مش يعني يعلم لو جه في, في الحلم كان يوم لا لايقوض عليه في الحلم يقول لك هيقضوا عليا الاحساس ده ما كانش موجود لا عند السياسيين ولا الله أراد ليه الزمان جاي على اخره واحنا عرفنا ان الدنيا انتش في الأرض كنا بنلون بعضنا انتش في الظلم ده ده انا مش قادر اروح ليبيا اتكلم مع المسلمين هناك ده لو رحت يقبضوا عليا ده لو وفي حاجة الناس إلى الحق عند لحظه عنا ربنا بيكشف الغطاء لما يجي هذا الحق بيكشف. كما حدث في غزوه البدر غزوه بدر بعد سنتين من وجودهم في المدينه جوع وعطش وتعب ومشقه ربنا جابهم, جابهم ولا كان في بالهم ولا حسبوها ولا خالص وانما كانت القوافل يتصدولها عشان خاطر حقهم اتسلوا في مكه فعمل لهم هذه الحكايه يلا عشان تاخدوا الغنيمه راح ياخدوها مالهاش لو حرب اتورطوا في حرب وكمان اتورطوا غير مستعدين بلغتنا سلميه 100 مش حاجه 300 واحد فارس واحد او فارسين والسيوف قليله جدا دول جايين ياخذوا قبيله قافله ما فيهاش حاجه فيها 30 راجل ودول 300 راجل واكثر مش محتاجه قوه أو يعني فوقي نفسهم لازم يحاربوا بعيد عن المدينه انت حاربوا شوف بقى الفارق الشعور رفع الظلم شوف الامانه شوف التضحيه شوف كرامه اهل بدر الا حصل لا يشاوروا بقى يا جماعه نعمل ايه فطبعا المهاجرين ابطال احنا حسبنا ان كل الدنيا مش هتفر على ذلك فقالوا كلام جميل جدا انما الانصار لسه جدود شباب بلغتنا لسه وكمان كانوا مستعدين للدفاع عن, الـ عن, الـ عن الاسلام داخل المدينه وخارج المدينه حرب هنا مختلفه حرب العصابات وحرب الجيوش تعملوا إيه الوقتين والمفروض نحارب على إحنا ما عليه مش هنعرف نرجع ها؟ أشيروا علي أيها الناس ده قال كلمة حلوة من المهاجرين والتنة فاسعة كلمة المهاجر أنصاري محترم شايف القدماء والمحترمين اتكلموا مشايخ اتكلموا طبعاً هتكلم فواحد من كبار ودي من من من فضائل العرب زمان يحتلموا كبير كبير عنه اتكلمش غير كبير كبير أحد كبار الأنصار والكلام قال كأنك تعانين يا رسوله أيونا قال الكلام بقى رائع تحطه بمية الدهب في التاريخ قالوا كلام معني قالوا انت جيت لنا احنا كنا عين في بعض بين حبايب هذه فضيلة لك وبعدين الآن مستعدين لتعملوا لو أردت أن تخد بنا البحر اللي معك البحر طبعا اللي فيه سبينا معهم ولا هم بركبوا سفن اللي انت عاوزوا ولا أردت أن تذهب بنا إلى برك الغماد من اليمن. اليمن. اليامن نروح معك والله ما أدري ما هي يا رسول الله فيه ما عرف أصلا نروح معك شوف التسليم يا رسول الله صلح حبالة من شئت يعني اللي يعجبك صلحه وإحنا معك أي, أي شعب أي جيش عايزة بها معاه وإحنا معك وقت حبالة من شئت وخذ من أموالنا ماشي. اللي يعجبك عايز نجيب ايه معانا اولادنا فلوسنا ودع منها ما وما اخذت احبه الينا مما تركت اللي تقدر احسن والله لا نقول لك كما قال بل وصعين لموسى من قبل اذهب انت وربك فقاتلة انها هون قاعدون لكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلة ان معكم مقاتلون هو الشعور بقى قال الله اكبر ليه شعور استعداد التضحية التضحية التضحية هو دي اعلى ما في الانسان اكرم ما في الانسان استعداد للتضحيه من مشروع ضخم زي مشروع نشر دين الله في الارض زي مشروع كذلك حمايه الوطن يعني الوطن هو سبيل نشر الدين الامر مرتبط ببعضه المسلمين مش عارفين يشرفوا ظلم في الوقت ليه ما عندهمش وطن يدعو الناس ليه الاوطان مهدده في كل العالم فمن هنا كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين وحماية وطنه شوف بقى كرامة أهل بدر إيه؟ طبعاً إحنا شوفنا إذا ربنا نصرهم وهم قلة وربنا وصف هذا ولقد نصركم الله وبدرين وأنتم أذلة أذلة الأسباب مش أذلة النفوس يعني السبب ضعيف هوش غير جريدة ما هوش حابة ما فيش جيش ما عندوش دبابة زي ما قول الدبابة بتاعته الحصان أو الفرس مش معاه مع ذلك غلبوا ليه؟ هذا تأييد الله ده التأييد لما تبدي استيع... إوعى إوعى تخلط بين التوكل والتوكل كتير من يقول لك ربنا اللي فعل بس ربنا اللي فعل استخدمني لهذا لو أنا ما قدمتش من تقرب إلي شبر انتقربت منه زراعة الله يعينك بمقدار استعمالك من أسباب وتوكلك عليه التوكل أن تستعمل الأسباب ما مفيش غيرها بجوارحك وتعتمد على الله كأنك معكش ولا سبب يهود التوكل أما ترك الأسباب هذا خلاف العقل والسنة خلاف العقل وسنة النبي لما جه حارب لبس درع ده لبس درعين مرة وهو الذي قيل في حقي والله يعصمك من الناس لو كان الحكاية كده احنا عادي بقى جماعة ربنا يغلب لا ما كان فيش كده يا إنما استعمال الأسباب التواكل بقى إيه السبب معايا الله قادر القبائل الماء قدام عايز أشرب يا رب عايز أشرب الله قادر انت بتمتحنه تتحن ربنا انت تعرف ان الريء من الله لكن ادىك اسباب ايه و... لكن افرض واحد مربوط ايه سجين او ماطوع ايه اه ده معقول امن ام يجيب المضطر اذا دعا مضطر بقى يا رب من عدمة الاسباب لما قل سيدنا ابراهيم عليه السلام مربوط حيترين قالوا عزب عي... يا الله وانا ما... فيدي حاجة حسب الله لكن لو كان في يده قوم كربنا يلزموا بها كما ألزم مريم عليه السلام وهز اليك بجزع الله امراه غلبانه بس هز النخل وأنا انا لك البارح بس مين يجوز النخل مين يقدر يجوز استعمل السبب استعمل السبب الدين لا يخالف العقل سيدنا موسى يعدي قال له اضرب البحر بالعصا طب ما خلاص مش لازم يا العصا عملت حاجه يعلمنا استعمل اللي في ايدك بالكامل خلص اللي عندك لما يخلص اللي عندك هساعدك قلب فين ده معنى التوكل شكلها في غزو وبذر الصحابة ربنا نصرهم لكن حاربوا وراحبوا وعملوا شغل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى انت رميت لكن الله الذي رمى بس انت لازم تعمل ولهذا النبي حارب والنبي قاوم النبي دافع الذي لا يشكر الناس لا يذكر الله الذي لا يشكر من قام بالحق هذا انسان غير شاكر لربه اصلا من صرح عليك معروفا ثم لا تشكره تقول العمل ربنا اللي عمل انت ناكد الحق انا صرح فيك معروف اذا واحد دافع عنك او عمل كده وتقول لا ده ربنا بس اللي عمل هو صعب فضل عليك كما تشكر ابوك ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ويعني ابويا كان اللي وكان يقدر يخلف أيوة هو, هو, هو صعب فضل عليك هو الذي بيسمي انت موجود في الارض الله جعله سبب فعليك ان تشكره شكرا لربك تشكر امك تشكر ابوك بر الوالدين من صال عليك معروف لازم تشكره ده حق الله عليك ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام هو داخل انتوا عارفين لما كان راجع من من الطائف وعملوا فيه حاجات سيئه جدا عايز يخش مكه الخبر جه فصار في لحظه هيتجرو عليه إذا تجرأوا عليه طيب إيه الغلط قبلك من لافتة دي مهمة جدا إذا تجرأوا عليه الدين يضعف ونشره يبقى صعب عند قوة الاستبداد والظلم الدعفاء يا نهرب ابيض ده كبير الضرب فاكرين لما كان عمه أبو طالب نحي ازاي يسمح لغير مسلم عشان كده لما ما تزعب الناس بتخاف من الاستبداد الناس ضعاف فلما جيه خش مكة ما دخلش بالطريقة بتاعتنا ايه؟ ما فيش كده؟ انه هو يقدر يعمل كده قوي، فذائي في كل الصفات العالية لكن هو يعلم من خلفه اوعى تعمل كده فما يجي يخش استوسمت واحد انه عنده عقل وحكمة اسمه مطعب بن عدي العرب كان عندهم شهامة حتى قبل الإسلام الشهامة طبع فيهم ولاذا الله استخدمه من الدين شه. حتة إنه ينجد المستنجد به دود حاجة يعني ولو كانت خلف دينه فأرسل الموت عبد النعدي قال له عايزة خش مكة بس انت اللي تحميني سبحان الله ما انت عندك رب يحميك ما نقول له بعضنا تخاف ليه عم انت مش شيخ زي ما بيقول له بعضنا غلط انت شيخ قال له عندك تأكل قال له عندك أقين أكتر من النبي أكتر من النبي الحل بالوراء ايه هو تستهيل باستعمال أسبابك لكن قلبه أن الله ناصري الله مؤيدي لكن هذه أسباب لازم نستعمله. قال له ممكن أخش في جوارك يعني بالغاية نحنا في حماك كده جنابك ماشي. رجل عمليه جمع عشرة من أبناء كل واحد يلبس سلاح سيف كله يا أهل مكة محمد في جواري دخل وصلوا لغاية الكعبة ركعتين. وصلوا ركعتين ووصلوا لغاية بيته لديك حاجة تانية. خلاص خلص الجوار اما استعمل السلطه لازم نحمي الضعفاء والمساكين من الخوف هذا دين اياك الظلم ده مش دين ده دين نحمي الضعفاء والمساكين من الخوف والظلم ندفع عنهم الاستبداد ده دين فالقبول الوطنيه والسياسه الوطنيه عمايه الوطن دفاع عن العدل دفاع عن المساواه دفاع عن الحريه اما السياسه من بال يحكم عمر والله أبوك في حالة تانية أنا والله مؤيد لعثمان وأنت مؤيد لعمر السياسة يمكن ما نعرفش نخش فيها لأن إحنا قد بسبب تغيب السياسة في حياتنا فترة طويلة ما إيش فهمين سياسة وده لا يعبنا إحنا جوانا حاجة عظيمة ناضب بكويسين بقول لكم مصر إحنا مش مصدقين أنا سمعت أيام صورت العظيمة صورت 25 شفت قدامي واحد من الصحفيين الكبار عمر طويل في الصحافة. بيقول يا جماعة أنا شو شو شفتها بنفسي قبل الثورة ليسا ما تنتهى قبل التناح بيقول أنا مندهش أنا شفت قدامي الـ الـ الـ الـ الوكالات المباني كبيرة جدا زي السنين أي خبر مهما كان قوته عن أعظم حاجة بيخد شكتر من 15 سنة في الأخبار هو 15 سنة وإيه لي؟ هتغيبه هتغيبه أنا فوجئت أن الأخبار عن مصر طين الأسبوعين هي النشرة كلها بيقولون انتوا ام الدنيا اللي انتوا مش مصر دي مصر ام الدنيا فعلا منشتات في العالم كله عن مصر قال ايه ده همكوش متصورين مصر ايه الاهال الانية في العالم انت مش عارف اينت ايه واحد يتحكي عليك ولا في الانت ايه واحد يتحكي عليك احنا مش عنصرية لكن ايه ايه حاجة استخدمة ربنا الدني يستغدي الدني بلاغر أو الدني عضلات أو الدني جه أو الدني سلطان أو الدني عنصر في نفسي عنصر حضارة لنا فيها استخدمه لإعلاء الحق في الحياة ليه ما بأش بكر ليه ما بأش عمر ليه ما بأش خالد ليه ما بأش فخاري لين ما بأش شافعي والمصريين زم تشوف كل العالم لهم شه بس هم مكبوتين يعنيين بكرة خلال خمس ستة عشر سنين ده مصلي في كل العالم وعشان كده بيحلبونه لما قوم يدوروا عن أكتر شعوب الأرض تدينًا إحصائها قالوا مصريين تستغربنا إحنا دحنا لا أنتم أكتر شعوب الأصلين أكتر من السعودية أكتر من الكويت وأكتر أنتم سبحان الله مع الفساد أيوة تخيل لو كمان في حكاية أجمل أذكى أطفال العالم قبل دخول المدرسة الإحصاء يطول كده ليه لان المستبد يا جماعه بيفسد التعليم ليه العلم ايه نور واللي هيتنور اديكم حي... شفته اللي عملنا مشاكل إيه؟ النور ودي حقيقة النور عكسه ظلام المستبد ظالم والظلمة هي كده مش عايز حد يفهم ويستعمل المنافقين ابن خلدون يقول ايه فاز المتملقون قلنا مين دول اللي يبوش الايدي هو ده اللي يقدر يطلع في وسط الزباله دي سامحونا في اللفظ فشوف بقى فالاستعداد ده فقال لك اذكى اطفال العالم ينهر بيض اللي بيشربوا في المجال قال لك اذكى اطفال العالم اللي عايشين في الاستبداد الاذكى تخيل بقى لو مرفوع عنهم الضغوط دي اوعى تستهين بنفسك اوعى عددك عليك فنرجع للاصل شوف النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فجر الطاقات اللي جوه العرب ففعلا عشان كده لما سيدنا جبريل عليه السلام بيسأل النبع عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فين؟ أنت بتحسب أهل بدر بالنسبة لكم يعني منهم؟ هم, هم خاصة تنا يعني أحسن ناس فينا فعلا في ترتيب النبع السلام إني النبع السلام والعشرة من, من الجنة ثم أهل بدر الترتيب كلهم تلت واحد كلهم هم أحسن ناس في الأمة بعد العشرة وبعد النبع عليه الصلاة والسلام فما تعدون أهل بدر فين؟ خلاص هم خاصة قال كذلك الملائكه الذين حضروا بدرا هم خاصه اهل السماء شوف التشريف الملائكه اللي ساعدتك بقت متشرفه بمساعدتك انت اديه محترم يا انسان ايها الاخ الكريم العالم كله الان مستني يشوف نقول بس الوطنيه والمصريه لا. يشوف الاخلاق العاليه يشوف اعلى ما في الانسان اوعى تقف عند حد الوطنية بس وطنية شرف لازم نحمي هذا الوطن لأنه في هذا الوطن سنستقبل وفود العالم لتعرف الحق هيجي في يوم من الأيام نسحقيه لك عايزين يقولوا شوفوا مصر هايشوفوا يبقى برضو الأسار لا مش ده المقصود برضو النيل مش ده المقصود يغيشوا مع الناس شوفوا الكرامة اللي كانت شوفوا الأخلاق اللي كانت سمعوا زي ما قال بعضهم المصريين دايما بيصنعوا التاريخ فعلا تاريخ اكبر اثار في مصر تاريخ عندنا ممتد من الفراعنه وانت جاي احنا لو حفرنا تحت الارض تطلع في مدن مدن حجم الاثار اللي سلقت من مصر تعمل دول ولازال لسه في كنوز حضاره موجوده فينا نستطيع ان نستعملها لاعلاء الحق في الحياه اوعى تهين نفسك اوعى تستخدم نفسك رخيص اوعى تنشغل بشكلك ولونك ولبسك ومطك اوعى تخيب عيش حياتك دافع عن وطنك دافع عن شرفك دافع عن عرضك دافع عن شغلك دافع عن حياتك لكن عندي مهمه عندي مقصود انا جاي هنا احيي الحق في الحياه احيي التاريخ اللي سجد الملائكه فيه الآدم اقول لربنا انا ربي استاهل اللي انت اخترتني فيه يوم القيامه ارفع ايدي اقول هاو اقراوا كتابية اني ظلنت اني ملاك الحسابيه فهو في عيشه في الراضية أنا دور أنا هاجه ومن إياما متشرف أني من أمة خاتم الأنبياء والمرسلين بسبب انتشر الحق في الحياة اوعى تفرط في نفسك يكفيك ساعة مفهود محتاجين نتعلم مع بعض إزاي الأخلاق دي تنتشر فينا فنعرف نجيب الناس ونروح للناس نحن بنعمل إيه في حياتنا اوعى تفكر صحيح هيحصل دلوقتي فورة كل الناس هتبتدي في حرية دلوقتي إنما في الآخر افرض ان انا اتكلمت هنا كلام جميل دلوقتي وادين جبنا الناس من بره تيجي تتفرج على المصريين وده سرقوا وده تخرج بيه وده شتموا ارجعوا لي انا طلعت كده تبقى مصيبه فعلى اهل الدين والمتدينين واللي خايفين على كده لان يلتفوا لاظهار الحق في الحياه نتعلم من بعض تعال تعلم مني واتعلم منك ازاي اخلاقي وعملاتي ومعاشرتي تسمو ارتفع عن مستوى الدناءه عن مستوى الشهوة الدنيئة الشهوة مطلوبة لكن في شهوة دنيئة أخلاق العالية مش أخلاق الدنيئة جاليس الصالح مش جاليس السوق مازي نتعلمه اوعى تفتكر أنك أنت الأخلاق الأخلاق دي بحسب ما تخط الناس قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه هتحط الناس في مشروع عظيم هطلع عظمته هو نفس الشخص هاته في بيئة فاسدة طلع فساده اوعى تركا إلى الدين مش رصيد ثابت الدين مش رصيد ثابت لا متحرك يزيد وانقص الإيمان يزيد وانقص لو جبنا واحد من قلب الحق واحد من في الدنيا وفي الدين واحد حضر مشروع عظيم في الدين حج ولا عمل قيام ليل ولا ولا وطلعه في بيئة فاسدنا يفسد يفسد مع الوقت وقاتلي واحد مش متدين حتى وعاش في جوزة بتوع مدان التحرير أخلاق عالية وحطوا يعملك فتنة طائفية ايه اللي حصل حسب المشروع اللي حطته في عشان كده لم نكرس جهدنا ونكبر وننميه نضعف تاني نرجع تاني ونخيب دي الثورة النضادة أن ترجع الأخلاق السئة تاني ويرجع الفساد تاني الآن المستبد عايش سغلنا بلومة عشنا إيه وعايشي لك لومة عشنا كرمتك في مقصودك أنت شريف عند ربنا بمقدار المقصود قصة الغلام والساحر إيه قصة الغلام والساحر غلام ما مهدون العسريين جمالك عنده سحر حب يعلم السحر فقال له اختار لي ولد ذكي كده فالساحر جاب واحد مالك جاب واحد ذكي وابتدو علموه السحر عشان يورث الساحر سحر مش عايز يقول السر لكل حد فجاب ولد ذكي الولد ده من زكاءه قابل ناس متدينين قابل واحد متدين فعرف الدين وتعلم السحر بقى يعرف سحر سحر كويس والدين السحر بيلبخ عينين الناس بيخليهم منبهروا بس عارف انه باطل والدين حق لكن في تضحيه وفي تعب والدين في نجاة الانسان في الدنيا والاخره والسحر أكل عيش فابتدى يا ربي امشي ازاي اعمل ايه بقى محتار لو قلت لربنا عمل له كرامه اظهرت له ان الدين احق ان يتبع طب السحر لو انا سبته هتعذب من امن الدوله هتعذب من بوليس هتعذب من ملك هتعذب من ناس هتعذبني ايهم اولى يا رب فين مقصودك انت غالي حياتك ولا رخيصه فالراجل محترم قال خلاص الحق أولى حياتي مهما تكون حياتي ايه تساوي بجانب ان انا بقى تافه وايف وضعيف فابتدى يدعو لهذا الدين فالملك عارف فزعل فجال الجبل يعزمه عمله ورح مطلع على جبل طلع على جبل ايه اللي حصل مطلع على جبل هيرمين من فوق لما هيرمين من فوق ايه اللي هيحصل هيوعى إن عدمت أسبابه بقى حرص طلعين الزباط طلعين طلعوا غيرت الجبل فوق فوسط الجبل يا رب أنا ضعيف معرفش يا رب أنت ساعدني اكفيني بما شئت وكيف شئت اكفيني السودات هنا بقى التوكل عند انعدام الأسباب لو لو واحد يقدر يضربه كان له ضربه يعمل لكن خلاص يا رب اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت قبل عمل زلزال اللي وقع هم هو ما وقعش فهو كان أولا أن يقع ربنا ما أقعوش وجاء يمشي إلى الملك قال لا فين أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى طبعا سيرته في المدينة عرفت أن الله ناصره الله مؤيده والملك اللي بديعه الرجوبية ما ضعيف طب هو بقى مش كان يجري يزوغ يروح إيطاليا يروح للونان يدعو حتى تلقى ده هو مصر أن حياته مقابل دعوة الناس شوف الفارق في المقصود ها خدوه الناس بقى في وسط البحر خدوه في وسط البحر شافعوا مهما كان يعمل عمد دي ففوص طباح حيرموه اللهم كفينيهم بماشي بعض الناس اوعى تخلط بين دي انعدم اسبابه اللهم كفينيهم بماشيت موجه قلبت رح كلهم اتقلبوا وربنا بيقول في الوقت انه مشي على المية ورجع تاني مشي على الماء ورجع رح راح للمالك يا عم اخلص لا انا عندي مقصود هذا الفارغ بين ده وبين ايو واحد تاني خلصت بقى واخلص في حياتي واكل أكل عيش تاني عن المزارب أكل عيش تاني خالص أنا غالي أنا مش رخيص أنا إنسان عملي راح للملك فلما راح للملك قالوا مش هتعرف تقتلني طب أي الحل قالوا عاودلك على الطريقة اه. اجمع كل الناس اعمل لي محاضرة بلغات اعمل لي أعدة وهقول لك تعمل إذا خد سهم من عندي وضربني بيه بس تقول بشرط بسم الله رب الغنم أنا حمود عاد موت قال له حمود رح جامع كل الناس طبعا هو كان محضر الناس بقى ربي أقوى من هذا الرب ربي اللي بيحي يومين دعوة شغال, شغال في الدعوة شغال في الدعوة الناس جميعين متحيائة فعايز شوف بقى أي رب هيغلب رب الحق ولا رب الباطل فالملك بقى يسمع كلام الغلام قال له وقف هناك خد سهل خد السهل ارفع السهل قول كده بسم الله رب الغلام هيجي هنا ما بيقول راح ترخ وقال راح شهيد ايه اللي حصل الناس عرفت الحق من الباطل عملوا قال الله اكبر امننا برب الغلام قال يا نهار ابيض المصيبه حصلت شوف الولد ضحى بحياته من اجل ايمان الناس تعملها انت فكر كده اموت يعني شو بقى موته لغاية النهاردة النبي يستشهد به لينا لو يشوفوا العلولة دوت ده لون الشرف إلى إلى يوم القيامة نحن نشرب بنحن ننتسب لقصته نحكي قصته ولا مت ده جوز ولا مش مع واحدة ولا دخل الجامعة ولا بص في المراية بص في المستقبل البعيد مستقبل البعيد الشرف منظر يوم القيامة لما يجي وآلاف البشر إحنا بسبب لغات النهاردة مستفيدين سرت إحنا بنقرأ على أقيل الوقت هو بقرأ على أقيل الوقت شوف الدي بيتنعم انت بقى عملت ايه دخلت جون في الزملك ولا في الاهلي سقفت قابلت واحده مش عارف ايه مبسوطه وبتحبك خلفت عيلين لا هدفك انت مين ده انت عملت صورة صغيره الناس احترمتك اما اللي عملت صورة على البطل كله كيف احترام الحق ليك كيف الملائكه تسجد ليك يوم القيامه كيف خدامينك يوم القيامه كيف الحور العين كيف جوار ربنا يوم القيامه كيف عطاء ربنا يوم القيامه كيف في الدنيا ايه وعد فرت في نفسك؟ حزين يعني بلدنا تضيع ورا الهافات كان بيعملوا فينا كده؟ كورة مش مش عشان حرامه غلب بيضايعك دي, دي أسباب للرفاهية وخلاص تاخد وقتها تاخد وقتها لكن دي هدف ودع مع دول تتخلي مع بعض ونتكلم في حاجات خايفه وحياتك كلها هنا وطبلوز بس مش هدف في الحياة نعيش ليه؟ طبعا حاجة مؤلفة حاجه صعبة حاجه تعب لكن نشوف الأوائل، شوف اسامه بن زيد رضي الله عنه، شاب دون العشرين على الأم ما أراه لو عملنا له فيلم مش الإسكندر الأكبر يبقى امير لجيش وعنده 17-18 سنة ده إحنا اللي عنده 17-18 سنة حون يعني في دلوقتي بنقول له طفل إن التربية أسأت إليه لكن لو شوف لو اعتنينا بهذا يطلع عنده 18 سنة وراجل يقود جيش أبو بكر وعمر يكلف من قبل سيد الاولين والاخرين شوف ده الشباب زي منكم بتربوا غيرنا خالص لما النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه حب يعين عليها واحد من عنده يمسك محافظ بلغته عتاب بن اسيد كم سنه عشرين سنه مكه بعد ما فتحها قريش كفي راجل ولد فاتح الهند شاب صغير فاتح تركيا شاب صغير إحنا فين؟ إيه اللي ضعوا الشباب؟ إحنا أسود، ما إحنا سمعيز حاولوا يخلوهم عيز وقرود خليكم أسود بصوا لمستقبلكوا صح بنعمل ترتيب سهل العالم كله لفسه، عايزين نجيبه بس كمان عايزين نروحه بنعمل مجموعات نتدرب فيها على الحياة الكريمة نتدرب فيها على دعوة بعد ربع إزاي كلم أمي وأبوي وأختي وأخوي وعمي وخالي وجراني نتعلم إزاي الحكاية دي أتعلم إزاي أحيييي حياة الحق في حياته والله كده أسهل دعاء عارفين لو جماعة احنا كلنا عدنا خمس سنين نحافظ على الأخلاق بالتمرين مع بعض والصحبة مع بعض والله في خمس سنين لايه العالم كله جد احترق وانا بحلف انا في المسجد مين يكره الحياة الكريمة؟ مين يكره الشهامة والنجدة والبطولة؟ الناس سابت كم يوم في التحرير لمجموعة مش كلهم متدينين قله منهم انبهروا بأخلاقهم تخيل لو دول قاعدوا بقى في جو احياء الحق في الحياه ايه اللي هيحصل اوه مش ممكن والله الناس تسلم في سوان يدخل الناس في دين الله في لكن اياك العصبي اياك العنصري اياك الطائفيه اوعى اوعى الشيطان استني يستدرجك عايزين نعمل كذا لا عايزين جو لطيف وندعو فيه انت معك دين حق ما تخافش منه محدش يوقف قدام دينك بس دينك تبقى حياة منهج عيشه عشان لازم نتمرن مع بعض عشان كده بنعمل التمرين ده مع بعض نتمرن مع بعض ما نختلفش مع حد نجمع الناس اي حد ولو كان غير مسلم يجي معانا ويعيش يتعلم اذي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام صفاته اعماله حرة يتعلم وبكده ينتشر نحن ننشر الدين في الارض بنشر اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الناس لما ننشرها اخلاقه مبه حياته مبهرة، حياته كريمة، فالناس تتاثر إنت جيب، إحنا وده فلان نتعلم في الحتة الفرنية، ده تربى، ده تربى على أدب النجوة، إحنا عايزين نتعلمها، فبنعمل مع بعض يومين ثلاثة كل شهر، وكل أسبوع، وكل سنة، وكل شهر، بنعملها ليه؟ اتمرن، خد فرصتك ان بدون تمرين مش هتعرف تحسين انت تمحتاج ثلاث حاجات في حياتك، تواصل اجتماعي جيد، مهارة مهنة جيدة، عشان تعرف تعيش كريم يبقى أكلك وشربك محدش نزل عليك والشيء الثالث هدف حياتك مقصوده وهذا الأصل إن يكون إعلاء الحق في الحياة مين أكتر واحد يدافع الحق هو النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده حتى غير المسلمين كانوا يشهدونه بها أول ما جاء في الدعوة قال إيه أنا تعتبرون إيه قالوا صادق الأمين من الدعوة عاجبتكم في حدي أبلو صدق صحيح مش هر صادق في ولا مين مائة في المائة بس يبقى واحد وخمسين مئة ونطالع أبقى غالب على حياتي إن أنا صادق أمين يغلب على الصدق ويغلب على أنا لو لحب الكرام دي فرصة العالم كله مستنير خلوا عملنا مجموعة من النهاردة عشرة نبعثهم لروسيا يدعو للدين وشوية أمريكا وشوية ألمانيا وشوية فرنسا وشوية إيطاليا الآن العالم مستنير المصريين شوفهم فين الجوهر الجديد ده هذا الدين غلف هذه الأخلاق و... قال لو معانا معنا لمدة يومين ثلاثة إزاي تعرف تعمل حكاية دي؟ تعال جرب معانا شهر واثنين وثلاثة ومعاتك في قلب أفريقيا في قلب أوروبا في قلب أستراليا في قلب أسف والله ترجع بأفواج من الناس مستعدية تسمعك إن أنت, انت عرفوا معدنك كانوا فاكرينك أي كلام أنا مش أي كلام بس أنا كنت محطوط في حتة وحشة فكنت متصرف وحش، لما تخطف مشروع قوي هتطلع مني هذه القوة هذه العظمة هذه فرصة ليوليك شاكدنا جينا النهاردة نعزم بعض فرصتك كل واحد ماعرف اصحابه ومسجده ومعارفه أنا عايزة تمرن هاخد منك وقتك الفاضي وامرانك فيه امرانك ازاي تبقى مسلم كويس خلاقك عالية علاقتك جيدة تواصل اجتماعيا شاطر وكمان تعرف تدعو غيرك الدعوة مش اقناع مش امر مش كراه انه محيلة وسهولة كمان مجتمع عايز نتعلم زي نعيش مع بعض في سلام في سوية في عدالة في رأس فلما أعمل كده غير يحب تخيرينا عادينا مع بعض نتحك مع بعض نقف أي حد يحب يندم... ينضم لينا لكن لو نحن الناس تبعد عننا فده المقصود ازاي ينحي ده في حق الحياة. عشان كده ضروري قريب جدا نسمع عايزين نبعد جامعات لكل عنحاء العالم عايزين خلال السنة دي نبعد جماعة الأمريكا وجماعة اوروبا وجماعة الأستراليا مش جماعة جمعتين ثلاثة أربعة أخذ منك عشر عشرين ثلاثين يوم أربعين يوم وستعد التعلم الحكاية هتمر القبلية بس علي في هدفك هذا إنك في يوم الإيام تقابل ربنا تقول يا رب أنا بسببي في عشر عشرين ثلاثين واحد ونقول بيعيد لي محنا دائما نضرب المثل دوت أضرب المثل ده اللي صنع 64 مربع تمانية في تمانية الملك سعد دي جداً إيه ده؟ ايه الجمال ده؟ فقال لي الرجل اللي هو عمل فإيه اللي حصل؟ قال له أنا عايز مكافئتي إنك تحطيني في أول مربع بلغتنا إحنا جنيه وحطي في اللي بعد منه اتنين أربعة ضعف اضرب في اتنين دين اضرب في نفسه خلص وعزك في الملك ضعفه لي فالملك زعل قال جنيه فلما الوزير قاعد يحسب لا المملكة ما تكفيش فلوسنا تخيل حضرتك كده احسابها على الكمبيوتر تلاقي منها شعرت 64 ضعف رقم ممكن يجيب من اول الجامع الاخر اسفار انت حضرتك لو دعيت واحد لا دعيت اثنين يا سيدين وصدقوا كلامك واشتغلوا هذه الروح استمروا عليه وتقول كل واحد يا فلان يا حسن يا حسين ما تمنش الاو اثنين في صحيفتك اشتغلوا هذا الاثنين بقوا مهربعة ثمانية، ستاش، ثنين وتلاتين، أربعة وستين، مائة ثمانية وعشرين، اتنين ممكن تيجوا مني ملايين البشر مش بقى في صلاة عصر وصلاة ضوء ملايين الناس أيهم وممكن إيجاد يعمله في أسبوع واحد في شهر واحد في سنة واحد تخز لنفسك عشان كده أعمارنا قصيرة أعمار الأمة دي خصيرة دي. ممكن ساعة تخلي ملك من ملوك مش محتاجة عبادة كتير دي أصل العبادة فيه أعلى العبادة هم يدعو الناس إلى الحق أعلى العبادة اللي ما يتعلمش حيثة دي فاته أعلى استثمار في حياته فاتته فاتته جدا وسهلاً زي ما قلت مش قوة كلام لما قوة روح وحياة وأخلاق فمين مستعد خلال السنة دي يدور معانا أنه مستعد يروح معانا أي بلد في العالم يرفعك مستعد يوفر من وقته وفلوسه ممتاز دليل أنك أنت عايز هتحضر إل الباسبور وفروس لا هتحضر نفسك. مش الباسبور والفلوس بس أنا أتمرن معاك. أدي كل شهر يومين ثلاثة. أدي كل أسبوع ساعة ولا اتنين. أدي كل أفضل أبدل... لغاية لما حس إن أنا عشرة مروح هناك ما جيبش أنا بتمرن عن شوية تمرين. مش خوش الماتش وأنا مش بتمرن. ما ينفعش والتمرين سهل ممكن شهرين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين مرة هنا في سكندريه ومرة هنا في أصواال مرة الله الله الله ممكن ممكن مصدر صحتك. ممكن التمرين اللي نوندوس صحتك. والله ممكن بس لو احنا عندنا طاقه عندنا طاقه كباره والله اوعى تستهين بنفسك الله بيحمل التراب في سور الطياره يحملك إلى أقصى الارض الصحابه ما كانواش يحلموا في يوم الأيام الايام ان يكون ملوك العالم ما حلموش بلال بقى سيد من اسياد الشام بلال اسود وسيد عبد الشام ازاي بقدره الله لكن خذ الاسباب بتاعته كده وعدنا ان احنا نتمرن كل شهر شوف مسجدك فين وصحابك فين؟ اتمرم معه انا عايز اتمرم معكم والتمرين هي... انت تحس بفقر في حياتك انا بيت مختلف انا مش هانا ايوه انت مش انت زي ما شفت في اخلاق التحريب زي ما شفت في اخلاق اهل بدر دي حياة البشر قوة البشر كامنة جوهم جبارة لكن حطه في مشروع عالي محترم يطلع قوة ما فيه والناس تستفيد منك اخ أي أن أفضل الناس أنفعهم للناس أو خير الناس أنفعهم للناس ينفع حاجة للناس أن على الحق ويموت على الحق والحق مش متعارض مع الحياة الحق مش متعارض مع الوطن الحق مش متعارض مع الشغل مش متعارض مع الجواس وإنما حياء الحق في كل شعب الحياة اللي عنده هذه النية أنه يعيي الحق في كل الشعب الحياة لازم ينوي أنه يتمرن على كده من مستعد يتمرن؟ ده أنا مش بقول لك كده بأيتم أنا بشجعك اشكركم بشجعك اوعى تعتبر الدين بالسماع ده جزء من هذا الذين يستمعون فيتبعون يستمعون القول فيتبعون احسن يسمع ويتبع لكن يسمع بس سمعنا وعصينا اوعى تقع في المطب دوت اوعى تسمع من هنا لازم تقوم على دينك صح اسال الله تبارك وتعالى ان يعن جميعا على ان ننشر الدين في العالم كله بدءا من نفسي ومن بيتي ومن مسجدي إن شاء الله مستعد اللي عنده هذا المقصد في حياته يشهد ربنا عليه دلوقتي يا ربنا أشهدك على أن هذا مقصود حياتي اللهم محب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين واغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين اللهم ولِّ أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذر كرامي عليك أنشف بنا الدين كله في العالم كله وإلى يوم القيامة اللهم استخدمنا كما استخدمت أصحاب النبي الكرام اللهم استخدمنا كما استخدمت أصحاب النبي الكرام انشر بنا الحق في العالم كله اللهم احفظ بيوتنا واحفظ أولادنا واحفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ أوطاننا اللهم امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وصلى اللهم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك Yes. yes.